وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب صراعتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية وقد انتهينا منها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ممتن الله فيه على هذه الأمة بجمع كلمتها على أبي بكر رضي الله عنه. إلا أن الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى أقسام. تسمون ثبت على الدين وتمسك بالعقيدة وهم اهل مكة و اهل المدينة و اهل الطائف و بعض قبائل العرب القليلة وقسم قسم نقصوا عن الدين ورجعوا رجوعا كاملا وقالوا لو كان محمد نبي ما مات فالانبياء لا يموتوا انتهى الأمر وهؤلاء منهم موسيد الكذاب ومنهم فلان وقلاب ممن سيحتينا بيانهم بالتفصيل وقسم آخر قالوا نشهد أن محمد رسول الله وأنه نبي ولكن ما دام قد مات كنا ندفع الزكاة له وأما بعد موته فلا يمكن أن ندفعها إلى ابي بكر وعلى الى غيره ومنعوا الزكاة فالذين ارتدوا على فئتين فئة انكرت الاسلام وحادت عنه جميعا وفئة تمسكوا ببعض تعاليم الاسلام الا انهم انكروا الزكاة ومنهم من بدأ يعبث بتعاليم الإسلام ومن هؤلاء على ما سيكون إن شاء الله وسيأتي أقواله وتصرفاته ستأتي مفصلة رجل اسمه طليحة ابن قويلد الأسدي هذا ادعى النبوة ورجع عن الإسلام وقال للناس استمروا على الصلاة لكن السجود لا تسجدون صلاة بدون سجود قالوا ولماذا قالوا وما يصنع ربكم بتعبير وجوهكم في السرعة ورفع مؤخرتكم او رفع أدباركم لا. ادعوا الله وعنتم طياما ويكفي هكذا قال. سوليحة ابن خويلد الأفدي. ما يصنع الله بتعفير وجوهكم في التراب؟ لا. قد ع الله وأنتم فيها. ما الفائدة من ربعي؟ أباركه. هذا لا عم لا لا قيمة له. وإنما الصلاة بدون أو أرق موضوع السجود. السجود لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقربوا أقربوا ما يكون العجل من ربه وهو ساجد وهذا يقول ما يسمع الله بتعفير وجوهكم وإنما ادعوا عنتم قيام أبو بكر رضي الله عنه وفف وقفا موقفا عظيما لم يفرق بين من أنكر الصلاة وبين من جحد الزكاة وقال قولته المشهورة والله لو منعوني عقال بعيرا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليهم وفي بعض الروايات والله لو منعوني عناقا, عناقاً صهلة صغيرة لقاتلتهم عليهم فجهز الجهود و. ارسلها لقتال مرتدي جهز رضي الله عنه احد عشر لواعا وهي غير مدودة في كتاب. من اراد ان يكتب هذه الالوية في الهامش لاجل ان يستفيد منها اذا رغب في ذلك اولا اللواء الاول في خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارسله الى أوليحة ابن خويلد العثدي، ثم إلى مالك بن نويرة، له مهمةين، أولاً ابدأ بوليحة، فإذا ساعد اتجه إلى مالك ابن نويرة، اللواء الثاني بقيادة عكرمة ابن أبي جح، وأرسلهم إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة، وكان قد ادعى النبوة. وقال إنه ينزل عليه الوحيد فلما شأل أحد الصحابة قال ماذا نزل على صاحبكم قال نزل علي إنا عاطيناك الكوتر فطل لربك وانحر إن ثانئك هو الأبتر فما كان من مسيمة إلا أن قال وأنا نزل علي مثلها متاوية لها قال وماذا نزل عليك قال نزل علي يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقظ النقر فتبسم الصحابي وقال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب يقارن إنا أعطيناك الكوثر ففل لرفك وانحر إن كانها كهو الأفضر بكلام غوراء مثل يا غضر يا غضر إلى آخر فأرسل أبو بكر رضي الله عنه إكرمة ابن أبي جهل إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة وسيأتينا حتى الله الأحداث العظيمة وقد استشهد فيها يعني في هذه المواقع عدد كبير من القراء ومن أجلة الصحابة وكبارهم الجيش الثالث أرسله أبو بكر رضي الله عنه بقيادة شرحبيل ابن حسنة شرحبيل ابن حسنة وأمره أن يكون مساعدا لمسلمة يعني مسايد ما ارسل له ابو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة عكرمة ابن ابي جهر وجيشا اخر اتبعه اياه بقيادة شرحفين ابن حسنة اللواء الرابع بقيادة المهاجر ابن ابي امية وامره ان يذهب الى الاسود العنسي في اليمن. والاسود العنسي اجع النبوة. وصار له اتباع كثيرون من احل اليمن. المهاجر ابن ابي اومية وارسله ابو بكر رضي الله عنه الى الاسود العنسي. اللواء الخامس بقيادة حليفة ابن محصل. وعمره رضي الله عنه ان يذهب الى دبا ان يذهب الى دبا ودبا في دولة الامارات وهي قريبة من بلد اسمها الفجيرة وقرطكان وقلبة وتلك المدن قريبة منها مدينة او بلدة اسمها دبا وكان اهلها قد رجعوا عن الاسلام فأرسل إليهم أبو بكر رضي الله عنه وديفة ابن مخر. الجيش السادس بقيادة عرفة ابن هرثمة بقيادة الصحابي عرفة ابن هرثمة وأمره إلى أن يذهب إلى أهل مهرة مهرة من أراضي عمان وهي يعني. معروفة على أو تلك البلاد معروفة في المناطق الشرقية من عمان والجيش السابع بقيادة سوي ابن مقرن وهذا أقو النعمان ابن مقرن المزنيف فهذا الجيش الذي والجيش السابع بقيادة سوي ابن مقرن وهو حاخ للنعمان ابن مقرن المزني وتاريخ النعمان او تاريخ هذه الاسرة حافل بالبطولات فالنعمان ابن مقرن هو فاتح نهاوان او فتح الفتوح على ما سيجينا ان شاء الله في فتح بلاد فارس من اعظم المعارك معركة نهاون، نهاون، او يسميه أول التاريخ يسمونها فت الفتوح، وكانت بقيادة النعمان بن مقرن، وهذا أخوه سويد بن مقرن المزني، اللواء الثامن بقيادة العلاء بن الحضرمي، وأمره رضي الله عنه. ان يذهب الى اهل البحرين حينما ارتدوا ان يذهب الى اهل البحرين وهو اللواء الثامن بقيادة العلاء ابن الحظرم ولهم كرامات عظيمة ففي احد المرات هم سائرون جيس العلاء ابن الحظرم انقطع قطع فل الماء وليس هناك اضاء وكادوا ان يهلكوا ف استسقوا وطلبوا من الله العون والإمداد وأن يلقف بهم وعن يوفقهم وعن يمن عليهم بالغيث فحجاب الله دعوتهم وحصل لهم الخير العظيم ومن الكرامات أيضا أنهم لما إن الأعداء خرجوا من جزيرة البحرين الى جزيرة ثانية وليس هناك او ليس معهم سفن ما كان من ما كان من شرحبيل رضي الله عنه ما كان من العلاء ابن الحضران رضي الله عنه الا ان دخل البحراء بفرسه فبدأت الخيل تسير على الماء كأنها تسير على التراب او كأنها تسير على الارض و يطفقهم الله للنصر وكتب لهم الفلاح. الجيش التاسع بقيادة قريب ابن حاجز وعمره بأن يذهب إلى بني سليم وبني سليم معروفة ديارهم وهي بين مكة والمدينة والجيش العاشر لقيادة عمرو بن العاص وامره ان يذهب الى قبيلة قضاعة والجيش الحادي عشر لقيادة خالد بن سعيد بن العاص وامره رضي الله عنه ان يذهب الى مسارف الشعب المهم ايها الاحباب ان نعرف ان ابا بكر رضي الله عنه لم يتوانى ولم يتضاطى ولم يتبجح أحد لقتال المرتدين فجهز الجيوش وانطلقت من المدينة إلى كل حسب وصوب تجاهد في سبيل الله وتقاتل من نكف عن الجاد ومن حاد عن الطريق السوي أبو بكر رضي الله عنه أربع رسما برنامج تسرعون عليه. فرسم برنامج لخالد بن الوليد ورسم واعطاه كتابا لجميع لجميع الناس من ارتد ومن بقي على دينه لكم كذا وعليكم كذا نطالبكم بتحقيق التوحيد نطالبكم بالثبات على الدين نطالب نطالبكم بالاستمرار فيما كنتم عليه في عهد رسول الله فإن آبايتم فليس بيننا وبينكم إلا السيح فكتاب أبي بكر رضي الله عنه فيه الخير وفيه الصلاح وفيه الفلاح وجعله خالد رضي الله عنه إن يسير عليه في تعامله مع الناس وفي قتاله للكفار وفي اخده الزكاة ممن هداها الى اخره نعم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم كتاب ابي بكر ايه لامرائه لا قبل هذا ما اهد ابو بكر سبحان 277 بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اهد ابو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد يعني خصى كتبه أبو بكر إلى خالد بن الوليد يبين له ما ينبغي له أن يضحله وما ينبغي له أن يجتنبه ومتى يسير ومتى يبقى وماذا يتعامل مع النابي وقال احرص على تنفيذ كتابي هذا ولا تأثني بما يخالفه و يجعلني ألومك على تصرفك وعلى عدم التزامك نعم حين بعثه لقتال من رجع عن الإسلام إلى ضلال الجاهلية وأمان الشيطان نعم وأمره أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام والذي عليهم لكم كذا لكم عن نحميكم ودماركم وأموالكم وأعراضكم حرام وأن ندافع عنكم وأن ندافع عن حياضكم ولكن عليكم أن تؤدوا أحكام الإسلام التي فرض الله عز وجل نعم ويحرص على ويحرص على هداه يعني على خالد رضي الله عنه أن يحرص على هدايتهم وأن يحرص على استجلابهم وأن يحرص على عودتهم إلى الحق فمن عاد ذا صاب منه ومن استمر على العناد وعلى التعالي وعلى النقوص فليس بينك وبينه يا خالد الا السيء نعم فمن اجابه قبل من وانما يقاتل من كفر بالله الا ينعاد بالله من اجابه انت ذهبت الي وقول صحيح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات، لكن الله سبحانه وأخبر بذلك إنك ميت وإنهم ميتون، النبي عليه الصلاة والسلام مات، ومن كان يعبد فإن محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من قابل ورجع وعاد إلى الحق وتمسك بالعقيدة. تقتل منه لكن من عانا وتكبر وتجبر والتمر على البغي والصداد فليس بينك وبينه إلا السيد فإذا أجاب إلى الإيمان وصدق إيمانه لم يكن له أليس منه وكان الله حسيبه بعد في عملك يعني من أجاب وقال رجعته انا الغيي واتبعت الهدى رجعت عن الضلال، واتبعت الحق فاقبل منه لكن يمكن يكون صادق هذا مطلوب ويمكن يكون كاذب فالله يتولى ليس لك الا الظاهر فان كان صادقا فهو على ستة وان كان كاذبا فالمولا هو حسيبه يحاسبه. على كذبه وعناده وعدم إطهار الحقيقة نعم. ولا يكبر من أهد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام نعم. والدخول فيه يعني لو أن جماعة قالوا تعالى يا خالد أنت أتيت وتريد قتالنا ونحن لا نريد قاس دعنا ونعطيك مئة من الإبل دعنا ونعطيك ألف من الغنم. دعنا ونعطيك ما شئت من الذهب والفضة فلا تقبل منهم هذا لا تقبل منهم إلا الإسلام مهما أعطوك من الأموال ومهما أعطوك من الذهب والفضة فلا تقبل منهم إلا الإسلام ولا يكون كما جاء الأقرى بن حابس وكما جاء عيينة بن حصن وقالوا لأبي بكر ضعنا جوالا ونحن نكفي ضع لنا جعلا يعني ربع الشيء خمس الشيء ثلاثة الارباع النسف الثلث فعقنا شيء ونحن نكفيك قومنا ليس بيننا وبينهم الا ان يعلنوا كلمة الحق او السيف لمن تولى ولمن ادبر ولمن عاندى ولمن تقاول ولمن تجبر نعم والدهول فيه والصبر فيه وعليه ولا يدخل في أسحابه حشوا من الناس يقول القريبين من تأكد من نواياهم وتأكد من أعمالهم وتأكد مما يغمرون لا تدخل حشوا الناس يكون قريبًا منك، فقد يحصل منهم غدرون ويحصل منهم خيانة ويحصل منهم أن يجدوا فرصة فيحققوا معاربهم لا القريبين لا بد ان يكونوا ممن تأمنوا جانبهم لا تدخل حسو الناس حولك حسو الناس اللهم لكن القريبين هم من تثق بهم ومن تثق في نواياهم هذا الكلام كلام من أبو بكر لمن؟ لخالد رضي الله عنه نعم. حتى يعرف علامة تبعوه وقاتلوا معه فإني أخسى عن يكون معكم ناس يتعوضون بكم ليس منكم ولا ألا دينكم فيكونون عونا عليكم وارفق برون عون عليكم يمكن يكونون أخبار ويعطونها لعدة فمثلا عندنا مسيلمة يمكن يكون الناس سبع مسيلمة عندنا فليحة بن خوالد العسدي عندنا مالك بن نوارة عندنا من الأسود العمسي في اليمن عندنا من فلان وفلان، ربما يكون الناس اللي حولك هؤلاء يرسلوا عيونا للأعداء فيعطوهم الحقيق أو فيعطوهم ما هنجم عليه فيحصل الغدر والخيان، ولكن لا تخرد إلا من فتح به. نعم. وارفق بالمسلمين في مسيرهم ومنازلهم إذا. الآن وجه بالنسبة للناس الآخرين. طيب. الكتائب اللي معك. الجيش اللي معك. في اللي يقاتلون معك. ارفق بهم. لا تحملهم شفاطات. لا تدخل عليهم في المسير. غتّب وقت المسير. في الليل في النهار لا تحملهم شيئا يعجزون عنه نعم وتفقدهم ولا تعجل بعد الناس أن بعد في المسير. خلهم سوا لا تقول الفرق الكلان يذهبون الآن نصف الليل والفرق الكلان إذا صلوا الفجر لا ساوي بينهم فيذهبون في وقت واحد نعم ولا في الارتهال نعم لا في المسير ولا في الارتحال نعم وسطي بمن ماكه من الانصار, الأنصار الخيثار الذين آووا المسلمين ونصروا دين الله فعثروا على انفسهم في السوء سبي الخيره واقبل من محسنهم وافلت بهم واقبل ازهارهم نعم فان لديهم ضيق وملاله وزعاره يعني عنده شيء من التصرفات لكن قبلها منهم وذلك لسابقتهم ولمالهم من يد طولة في الدخول في الإسلام ونصرة دين الله، نعم. ولهم حق وفضلة وسابقة، نعم. ووصية من رسول الله صلى أكيد. الله عليه وسلم، فقبل من محسنهم وتجاوز عن سيئهم، يعني لا تعاقدهم، نعم. فقبل من محسن وتجاوز عن سيئهم، ويروى هذا كلام. كتبه أبو بكر رضي الله عنه لخالد وأمره أن يسير عليه وأن يسير على منواله وأن يتعامل مع الناس على ما فيه من توجيهات. ثم كتب أبو بكر كتاباً آخر وأعطاه الأمراء وأمره أن وأمرهم أن يقرؤوه على الناس جميعا من حب أن يدخل دخل. ومن حد أن ينابذ ينابذ فليس بيننا وبينه إلا الصيد من دخل فهو منا ونحن منه ومن نأه فليس بيننا وبينه إلا الصيد فالحرب لأجل الإسلام ولأجل العقيدة ولأجل أنهم نكسوا عن الجادة فليس لهم إلا الصيد ومن عادة قبلنا منه ولا نعاقده بما حصل منه من تطرف خاطئ ويروى ان ابا بكر كتب مع هذا كتابا اخر وامر خالدا ان يقرأه في كل مجمع وهو كتاب ابن بكر لامرائه بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا, من, بلغه كتابي هذا. من عامة الناس وخاصتهم المسلم والكافر من ثبت على دينه ومن انحرف عن الجادة يبين لهم رضي الله عنه ما له وما عليهم أنت ثبت على الدين فأبشر بالنصر من الله فلان حاد عن الجابسة وادعى النبوة وادعى أنه ينزل عليه الوحي أو أنه ينزل عليه القرآن كما نزل على محمد ليس بيننا وبينه إلا السيف نعم من عامة الناس أو خاصة أقام على الإسلام أو راجعا تعالى الكتاب لعامة الناس ولخاصة سواء كان. من بلغه الكتاب ممن استمر على الدين وممن ثبت على العقيدة او ممن انحرط ودع النبوة او انحرط لأجل عصبية جاهلية ومنهم من قال كيف تتبعون مسلمة وأنتم تعرفون أنه كذا قالوا كذاب اليمامة خير من صادق مرام فقالته كذاب اليمامة لأنه من أهل تلك الزيار كذاب وهو منا أحب إلينا من الصادق من غيرنا فكان أكثرهم أو جلهم لأجل العقبية أو لأجل النعرات فيقول إلى من بلغه كتابي من عامة المسلمين وخاصتهم لكم كذا. ولكم كذا. ولكم كذا. وعليكم ان تلتزموا بكذا وكذا وكذا. وكذا. وابح لهم ما لهم وما عليهم. نعم. سلام على من اتبع الهدى ولم يرجي بعد الهدى الى الضلالة والعرض. فاني يأخذ الى الهدى. ما يقول السلام عليكم كلهم لا. لان منهم لا يستحق السلام. منهم مسيلم من لا يستحق. ومنهم من ادعى النبوه ومنهم لا سود العنس في اليمن ومنهم من كان في دبا ومنهم من كان في بلاد مهرة ومنهم من لا ك... يستحقون لكن كلامهم رضي الله عنه دقيق جدا السلام على من اتبعيه ولم يرجع الى الظلالة بل تمسك بدينه وحافظ عليه ودافع عنه نعم ولم يرجع بعد الهدى ولم يرجع بعد الهدى فهم أولا أعلنوا إيمانهم وأعلنوا الإسلام في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام لكن لما مات عليه الصلاة والسلام أعلنوا النقوصة والرجوع والبعد عن الدين إما أنهم رجعوا بالكلية وحادوا وإما بأنهم وقالوا نحافظ على تعاليم الدين بكاملها لكن شيء واحد ما ندفعه ما هو قال الزكاة الزكاة كنا نعطيها للمصطفى عليه الصلاة والسلام لكن الان بعد وفاة رسول الله نعطيها لأبو بكر لا ماي ولما قالوا بكرا يجينا بكر نفسه يعني اليوم أبو بكر إذا مات أبو بكر جاء ولد ولده بكر وبدأي طالب فنحن لا نعطيها عم. فهذه هي نظريتهم الخافية فهذه هي نظريتهم الخافية وأبو بكر وقف موقفا بطوليا وأقسمه لو منعوه عقال بعيد أو منعوه عناقا وبدأوا يتصرفون تصرفا فهذا قليحة ابن خويلد الأسدي قال ما يصنع الله بالصلاة سقوع سجود الركوع نعم لكن السجود لا ليه من السجود سبحان ربي قال ما يصنع الله بتعفيرك وجهك في التراث ما يصنع الله برفع الأدبار ادعو الله وعنتم قيام نعم والنسبة فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وعين أن... الأمرأة اسمها سجع سجع تزوجت من يدفع النبوة ففكروا فيه رسول قال أنا هي نبي هي نبية وهو نبي ماذا يعملون تجبها كيف يكون المهر المهر يكون ابن ما يصل المهر يكون خير ما كذلك المهر يكون غنم، نبي يتزوج نبي أليه طيب غنم، إيه بل وش المهر فكروا قال وقفنا على المهر ما هو نوع الناس من صلاة الفجر وصلاة العشاء تكون الصلاة الظهر العصر العشاء الظهر العصر على المغرب صلاة الفجر وصلاة العشاء مهرا تسقط عن المصلين مهرا لأن نبيتا تزوجت